وأجمل من كلام قد عين وأطيب من كلام تلد النساء خلقت مبرآ من كل عام ننك قد ده كمان تشاء شؤ قمرون قمرون قمر, قمر, قمر سيدنا النبي قمر وجميل wa jameel wa nabi wa kamaron kamaron kamaron sidna nabi kamaron مصطفى كالوردي نادي الله وعطرها يبقى إذا مسّت أذي الله وكف المصطفى كالوردي نادي الله وعطرها يبقى إذا مسّت أذي الله وعمنا كل العبادي عبادي و ه كل العباد و عما كل العباد حبيب الله يا خير البرايا komerun, komerun, komerun, وَج سِدن النبي وَج ق سد الن الن في قون وَج وَج وَج سِد الن ولا زل الله بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا زل الله بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولن يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا وكل الكون ينار بنور je min sidna nabi wa jamil Titulky